Maria Russo Russo Maria Russo Maria كل نور الامام بمغناهيت لالالا نال الشرف ها من اشرف سلاله والصادق اليوم روها بجلاله نوارك بحر اثارك ينثر مرجانا تمتد شطانا منهج طه بكتابا وانت بما دعانا جيد اركاننا نجب اسمك نشهد عزمك يا البحر الطامي يرويك الضامي وافر سهمك واسع علمك بالنهج السامي تحفظ اسلامي من نوره فكاره ورده واذكاره تزهير تزهير حياتي ادرسها بحياتك وانسى عصاتك من اذكر عصاتك جوده ما يعدل هباتك كل معجزاتك قلب طرف مترابك بين عتابك يسعد زوارك بيهن تتبارك تفتح بابك احنا حبابك وضيوف بدارك نستافى نوارك انت الجوهر باسمك نفخر حبك نتغنى دو مونتهنا يضفر يضفر لا ما يخسر من لا قد عنا يا باب الجنه تقطف اثمارا نجد واثارا تزهر بني حبك يذوب المعاني ياللي حروفك تنسال بلساني جيت تحتفي بك وبقلبي اماني تذكرني باخر لا خليني نساني انت المفزع وانت اللي تشفع باشر لضيوفك واصل معروفك مالك حبي وساكن قلبي منقوش حروفك هيها تنوفا انت بتحضر يوم المحشر وانت لتنجينا اظنك تقوينا جدك حيدر ساق الكوثر هو اللي يسقينا غرفة شفانا حفظ الزوارا وقلب بجوارا تزهر تزهر هذا السعادة يل تنشد اتبع أثرها من موسى وجوادة اخذ تضحيات وصلاة وجهادة وخلها على صدرك يلمؤ من قلادة صف ماريا وموسى مرادة صف ماريا وموسى مرادة صف دا تتردد اعقد نياتك تحصل طلباتك من هالجوده فاق حدودك قدم دعواتك ما يرد حاجهك يا موسى قوم كل من زار وطاف بداره طاحت اثامه صابت ايامه الله اختاره وهاي اسراره وحيا وإلهامه وينصر اسلامه انزل بجواره وشاهد اسراره تزهير تزهير